124. فبشره بمغفرة وأجر كريم 125. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 126. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فعززنا بثالث, فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا, وما أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن 116. إن أنتم إلا تكذبون 117. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 118. وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم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 اتَّخَذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 115. وَمَا السماء وما, وما كنا إِن 116. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون 117. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به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 124. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 125. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 126. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 119. وكل في فلك يسبحون 110. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 111. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 112. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم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 112. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 113. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 114. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون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 111. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان لَكُمْ لكم عدو مبين 112. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 113. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم 121. هذه جهنم التي كنتم توعدون 122. إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 123. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَونَ شَ أُلَقَ مَسْن علىى أَعيُونِهِم فَسْتَبَقُ الصراطُ فَسْتَبَقُ الصِراطَ فَأََّا يُبَصِرون وَلَونَ شَ ألَمَسَخْنَاهُم على مَ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 121. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون 122. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 123. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 111. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له, أن يقول له كن فيكون 112. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون